وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنك وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الخامس من دروس جامع العثمان موضوع الدرس اليوم موضوع جديد ولهذا الموضوع قصة إخوان كثر من وقت طويل يسألونني أن أخصف لهم درسا في أسماء الله الحسنى أنا لم أتخلى عن موضوعاتنا التي بدأنا بها وسوف نستمر بها إن شاء الله تعالى ولكن أردت أن أجعل من حين لآخر درسا في أسماء الله الحسنى لأن درس المحبة الذي مر بنا قبل أسبوعين من وسائل محبة الله عز وجل أن تجول في أسمائه الحسنى أن تقول إن الله هو الخالق وهو المربي هذا هذه معرفة لا تكفي لكن إن لله تسعة, تسعة وتسعين سما من أحصاها دخل الجنة من إحصائها أن تقف عند مدلولاتها أن تجول في أبعادها أن تفهم شيئا من مضامينها فلذلك ربنا سبحانه وتعالى حينما قال الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر درسنا اليوم حول اسم الله الملك يجب أن نعرف هذا الاسم تعريف هذا الاسم مدلولات هذا الاسم علاقتنا بهذا الاسم آثار هذا الاسم في سلوكنا أولا هذا الاسم الجليل من أسماء الله الحسنى وقد ورد في القرآن الكريم في آيات عدة قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك ومن اشتقاقات هذا الاسم اسم مالك قال تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وعند الساد الشافعية عليك أن تقرأ في الركعة الأولى مالك يوم الدين وفي الركعة الثانية مالك يوم الدين وكلاهما قراءة متواترة وقد ورد هذا الاسم وبعض اشتقاقاته في آية ثالثة إذ قال الله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر صار ملك ومالك وملك وفي آية رابعة ورد قوله تعالى قل اللهم مالك الملك مالك الملك وفي آية خامسة ورد قوله تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فهو الملك والمالك والمليك ومالك الملك ومن بيده ملكوت كل شيء هذه الآية من تعريف الملك القدرة على التصرف القدرة على التصرف إذا هو من أسماء الذات ومن تعريف الملك التصرف نفسه إذن هو من أسماء الأفعال فإسم الملك يمكن أن يكون من أسماء الذات بمعنى أنه القدرة على التصرف الكامن وإما أن يكون من أسماء الأفعال بمعنى أنه المتصرف الحديث الذي تعرفونه جميعا الحديث القدسي أنا ملك الملوك ومالك الملوك قلوب الملوك بيده فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأسة والرحمة وإن العباد عفوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك وادعوا لهم بالفلاح، فإن صلاحهم بفلاحكم، إذن الله سبحانه وتعالى ملك بل هو مالك الملوك بل هو مالك الملك يعني أي شيء يملك مالكه الله سبحانه وتعالى مالك الملك وملك الملوك ومالك الملوك بعض العلماء قال الملك هو الذي يحكم ولا يملك والمالك هو الذي يملك ولا يحكم والله سبحانه وتعالى مالك وملك أحيانا الإنسان يملك الشيء ولا ينتفع به وليس من حقه أن يتصرف فيه وأحيانا ينتفع فيه ويتصرف فيه ولا يملكه وأحيانا يملك الشيء وينتفع به ويتصرف فيه وليس المصير له بيت يملكه ملكا حرا شرعيا يسكنه صدر قرار استملاك مصيره ليس له اذا قرار تنظيم اما اذا قلنا الله سبحانه وتعالى مالك الملك يملك الشيء ويتصرف به ومصيره اليه يعني أعلى درجات الملكية هي ملكية الله سبحانه وتعالى للكون، لذلك في بعض الأبنية يكتبون الملك لله سؤل أعرابي بيده قطيع من الجمال لمن هذه قال لله في يدي المؤمن الصادق بيته سيارته، متجره، مكانته، شهاداته، خبراته، لك لي أربعين سنة بينماه، معلم خبراته يراها من الله، يراها بملك الله عز وجل. هذا أكبر طبيب، أكبر خبير بأي مجال. لمجرد أن تتجمد نقطة دم في دماغه، يفقد ذاكرته. مصيره إلى مستشفى المجانين إذا من مالك الملك الله سبحانه وتعالى هذه العين التي ترى بها من يملكها الله سبحانه وتعالى هذه الأذن هذا اللسان هذه الحركة هذه القوة من لوازم الإيمان أن ترى أن كل شيء بحوزتك هو ملك لله عز وجل سمح لك أن تتصرف به لمن هذا القطيع يا فلان قال لله في يده وبيتك لله في يدك ودكانك لله في يدك وسمعتك ومؤلفاتك وعقلك وذكاؤك لله في يدك الآن إذا قلنا فلان ملك هل نقصد بذلك حقيقة أم مجازا العلماء قالوا لا يمكن أن يملك حقيقة إلا الله وأي وصف للملكية لغير الله فهو وصف مجازي على سبيل المجاز لأن الملك هو الذي يستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود في ملك بالأرض يستغني بذاته وصفاته عن كل موجود؟ ألا يشرب؟ ألا يستنشق الهواء؟ ألا يأكل؟ ألا يشعر بحاجة إلى النوم؟ ألا يخاف؟ ألا يحبس؟ ألا يتمنى أن يكون له أعوان كثر؟ إذا أي إنسان مفتقر في وجوده وفي صفاته إلى إنسان آخر؟ لا يمكن أن يكون ملكا حقيقة الملك الحقيقي هو الله عز وجل وإذا سمينا فلانا ملكا فمن باب المجاز الملك الحقيقي هو الذي يستغني في ذاته عن كل موجود ويحتاج إليه كل موجود ملك من الملوك مهما كان عظيما إنسان يقبع في رأس جبل عنده غنمة يقتات منها يستنشق الهواء ويشرب الحليب وينام في بيته هل هذا مفتقر في وجوده إلى الملك لا مستغني الملك الحقيقي هو الذي يستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود ويحتاج إليه كل موجود هذا الملك بل لا يستغني عنه شيء في شيء لا في ذاته ولا في صفاته فهو ملك في ذاته في وجوده في صفاته مستغن عن كل شيء بحاجة إليه كل شيء هذا الوصف الدقيق للملك لا ينطبق إلا على الله عز وجل إذن الملك الحقيقي هو الله وكل من يصف نفسه بأنه ملك أو مالك هذه الدار أو مالك هذه الدكان أو مالك هذه التجارة أو صاحب هذه الشركة هذا من باب المجاز اعرث حجمك الحقيقي رحم الله عبدا عرف حده فوقف عنده الله سبحانه وتعالى مالك مملك الشخص الذي لا يستطيع أن يملكك ليس ملكا من لوازم هذا الاسم أن الله سبحانه وتعالى مالك ومملك والدليل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء والملك الحقيقي الذي يملك هواه ولا يملكه هواه والذي اعتق من أسر نفسه وليس ملكا لنفسه قال تعالى رب قد آتيتني من الملك هذه الآية دقيقة جدا الآن سيدنا يوسف يصف بأن الله سبحانه وتعالى قد آتاه الملك رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ساطر السماوات والأرض توفني مسلما وألحقني بالصالحين أي ملك آتاه لعلكم ظننتم أنه كان أنينا على خزائن الأرض أغلب علماء التفسير قالوا لا آتاه الملك الحقيقي ربي قد آتيتني من الملك يا ربي أنت آتيتني ملكا حقيقيا لهذا الملك الذي يؤتيه الله لمن يشاء ملك زائل وليس فضيلة يفتخر بها فد هو الملك الحقيقي قال أنه ملك نفسه لمجرد أنه قال معاذ الله حينما دعتهم رأة ذات منصب وجمال حينما قالت هيت لك قال معاذ الله قال علماء التفسير هذا هو الملك الحقيقي الملك الذي لا يزول الملك الذي تسعد به إلى الأبد أن تملك نفسك ولا تملكك أن ينقاد لك هواك ولا تنقاد له إذا انقاد لك هواك وسيطرت عليه فأنت ملك إذا سيطرت على نفسك فأنت ملك إذا ملكت زمام نفسك فأنت ملك إذا سيطرت على شهواتك فأنت ملك إذا قدت نفسك إلى طريق الحق والخير والسعادة فأنت ملك أما إذا قادتك نفسك إلى الضلال والشهوات والمعاصي والآثام أنت مملوك إذا قادك عقلك فأنت ملك إذا قادك هواك فأنت مملوك وشتان بين أن تكون ملكا وبين أن تكون مملوكا أحد أكبر زعماء أوروبا في الحقبة السابقة الذي حقق انتصارا ساحقا في الحرب العالمية الثانية له كلمة لا أنساها قال ملكنا العالم ولم نملك أنفسنا نحن ضعاف أمام أنفسنا شخصية كبيرة تغريه امرأة تعمل معه تنهار نفسه أمام فتنتها إذا أنت مملوك كل أهل الدنيا عندهم نقطة ضعف مدمرتان المال والنساء يعني يملك اشياء كثيرة له اطلاع واسع له قدرات عجيبة المرأة والدرهم والدينار تملكانه اذا هو مملوك لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تعس عبد الدرهم والدينار مملوك هو في خدمة المال ولم يجعل المال في خدمته المال مسخر لك أنت سخرت له، أنت عبد له، تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الفرج، تعس عبد البطن، تعس عبد الخميرة، إذا أنت مملوك. إذا قرأتم هذه الآية ترنموا بها. رب قد آتيتني من الملك. الملك الحقيقي أن تملك نفسك ولا تملكك أن ينقاد لك هواك ولا تنقاد لا. أن تسيطر على شهواتك أن تكون مع الحق حيث كان الحق أن تكون وقافا عند كلام الله أن تعترف بالحق الذي لغيرك عليك وإن كان مرا هذه البطولة الحقيقية هذا ما أجمع أو ما اتجه إليه معظم المفسرين في قوله تعالى رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض توفني مسلما وألحقني بالصالحين بعضهم قال الملك هو الذي ملك نفوس العابدين فأقلقها حقيقة أن الإنسان منذ أن عرف الله عز وجل أو منذ أن بدأ في معرفة الله دخل في دوامة الحب، دخل في دوامة أصبح مشغولا أصبح عظيما بعد أن كان تافها يعني الملك من ملك نفوس العابدين فأقلقه مؤمن قلق لا ينزاح عنه قلقه حتى يلقى الله عز وجل هل, هل الله راض عني هل عملي وفق ما يرضي الله هل الله يحبني هل في عملي إخلاف هل في عملي زيغ هل هناك ما أرجوه غير الله عز وجل ملك نفوس العابدين فأقلقها وملك قلوب العارفين فأحرقها الملك من إذا شاء ملك ومن إذا شاء أهلك إن رطش ربك لشديد إذا أعطى أدهش وإذا حاسب فتش أعطانا قبل سنوات أمطارا غزيرة دهشنا بها سبعين حجم أو سبعين ضعف عن إنتاج السنوات السابقة في القمح سبعين ضعف وانحبست أمطار السماء من في الأرض كلها من يستطيع أن يصدر قرارا بإنزال المطر في الأرض كلها لو اجتمعت الأمم كلها المجالس كلها القيادات كلها وإذا انحبست الأمطار مات الزرع وتبعه الزرأ وتبعه الإنسان نحن ملوك يا أخوان نحن عبيد نحن مستقرون لماء السماء قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله سبحانه وتعالى الملك من إذا شاء ملك وإن شاء أهلك الملك الحق من لا ينازعه معارض ما في خصومات معارضون مشوشون منتقدون خصوم لا الملك الحق من لا ينازعه معارض ولا يمانعه مناقض فهو بتقديره منفرد وبتدبيره متوحد ليس لأمره مرد ولا لحكمه رد والملك من دار بحكمه الفلك والحديث مرة ثانية أنا ملك الملوك ومالك الملوك أيها الإخوة الأكارم في آية دقيقة جدا تقرؤونها كثيرا وتعرفونها وهي سهلة الحفظ لكن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها خمس بنود للملكية قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء العلماء فسروا الملك بأنه ملك الآخرة أو ملك الدنيا إذا كنت مؤمنا مستقيما صادقا مخلصا لك عمل طيب فأنت ملك ولكن من ملوك الدار الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إذا كنت مؤمنا مستقيما صالح العمل مخلص النية فأنت ملك ولكن من ملوك الدار الآخرة حيث الدار الآخرة خافبة رافعة والإمام علي كرم الله وجهه يقول الغنى والفقر بعد العرض على الله قال تؤتي الملك من تشاء لكن من تشاء إذا قال الله عز وجل إن والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ما معنى يهدي من يشاء يعني من شاء الهدية هداه الله ويضل ظل من يشاء من شاء الضلال أضلله الله إذا الهدية والضلال هداية جزائية وإضلال جزائي أساسه اختيار الهداية او اختيار الضلال يؤكد هذا قول الله عز وجل فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. اذا تؤتي الملك من تشاء تؤتي الهداية من شاءها وتنزع الملكة رفض الدين رفض رحمة رب العالمين رفض وعده العظيم اراد الدنيا اراد شهواتها وتنزع الملكة ممن تشاء ينصرف الإنسان إلى شهواته، إلى الملاهي، إلى دور الله، إلى شهواته، إلى انحرافاته، إلى معصي. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. بالمناسبة، ملك الدنيا يأتيه الله عز وجل لمن يحب ولمن لا يحب. وأما ملك الآخرة فلا يأتيه إلا لمن يحب. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن من تشاء. المعنى الثاني ملك الدنيا الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي جعلكم خلائف الأرض من ملكك هذا البيت الله سبحانه وتعالى لمن كان هذا البيت لفلان كيف باعه ضاق فيه الأمور باعه من الذي جعلك خليفة له في هذا البيت الله سبحانه وتعالى هذا العمل من ولاك إياه الله سبحانه وتعالى لماذا عزل فلان بحكمة الله وتقديره إذا المعنى الآخر تؤتي الملك من تشاء المعنى الدنيوي الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي جعلكم خلائف الأرض ثم الحكمة لماذا أعطى فلانا ومنع فلانا وملك فلانا ونزع من فلان لماذا رفع فلانا وخفض فلانا قال ما الحكمة جاء الجواب ليبلوكم أيكم أحسن عملا يمتحنك بالغنى وبالفقر بالصحة والمرض بالقوة والضعف قال فإن كان هذا العبد متمردا فما الجواب؟ قال إن ربك سريع العقاب قال فإذا كان طائعا ما الجواب؟ قال وإنه لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتد إذن جعلكم خلائف الأرض؟ وزع الحظوظ توزيع ابتلاء وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء إذن هو مالك الملك إما أن يملكك ملك الآخرة أو ملك الدنيا أو ملك الآخرة والدنيا ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء الآن وتعز من تشاء وتذل من تشاء دخلنا في باب العز والذل شيء دقيق جدا إذا أعزك الله سخر لك أعداءك وإذا أراد الله أن يذل عبد عبدا ما أذله أقرب الناس إليه تعز من تشاء وتذل من تشاء ومن يهن الله فما له من مكرم اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت إذن من لوازم أن الله ملك أنه هو الذي يعز وهو الذي يذل كن مع العزيز أتى أمرنا نرفع لأجلك حجبنا فإنا منحنا بالرضى من أحبنا ولد بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا البند الثاني الأول تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إذا نذل خير خير نزع الملك خير خير ولكن يسمى شرا من وجهة نظر إنسان الآن تولج الليلة في النهار هذا البند الثالث تورج الليلة في النهار تصريف الكون تسير الكون الأرض تدور حول الشمس بمدار إهليلج بيضوي من يجعلها على مسارها تماما هل في الكون كله قوة تستطيع أن تجعلها على مسارها لو خرجت إنها إن خرجت انتهت جذبتها كواكب أخرى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول يمسكها على مسارها يعني إذا خرج القطار عن سكته تفل رضيع أو نملة صغيرة أو ذبابة حقيرة هل بإمكانها أن تعيده إلى السكة إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إذن الرقم الثلاثة تصريف الكون تورج الليلة في النهار وتورج النهار في الليل هذه الأرض تدور إذا وقفت تثير إذا وقفت من جعلها تثير في الثانية 30 كيلومتر من جعلها تدور في الساعة 1600 كيلومتر من جعلها بهذا الحجم من جعل بعدها عن الشمس بهذه المساسة هذا من, من اسم الله الملك تورج الليلة في النهار وتورج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميتة من الحي ظاهرة النبات ظاهرة تكاثر الإنسان تكاثر الحيوان تكاثر النبات تخرج الحي من الميت مثرة الزيتون تبدو لك كطعة من الخشم كامل فيها شجرة بالقوة هذه البذور هذه أنماط الحياة دورة الحياة الشجرة يابسة في الشتاء كأنها خشب يأتيها الربيع فإذا هي خضراء مر سيدنا عمر طلب سيدنا عمر بن العاص أن له مصر وكان بليغا قال يا أمير المؤمنين مصر طولها شهر وعرضها عشر يعني طولها مسيرة شهر وعرضها مسيرة عشرة أيام يخط وسطها نهر ميمون الغدوات مبارك الروحات يا أمير المؤمنين بينما هي عنبرة سوداء ترابها أسود اللون بينما هي عنبرة سوداء إذا هي درة بيضاء طواف النيل إذا هي زبردة خضراء فتبارك الله الفعال لما يشاء تبارك الله الفعال لما يشاء وصف مصر في الشتاء وفي فيضان النيل وفي الربيع والصيف وصف طولها ووصف عرضها ومصر كما تعرفون هبة النيل والنيل هبة الله نعم اذا من معاني الملك انه يقلب الليل والنهار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي من معاني الميت من الحي والحي من الميت ان الكافر قد يلد المؤمن وأن المؤمن قد يلد الكافر قال رب إنه بني وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين آخر بند في الملكية وترزق من تشاء بغير حساب قد يرزق الإنسان الضعيف وقد يفقر القوي الذكي لذلك التجار يقولون ليس عند الله تاجر ذكي. الله عز وجل قدير على أن يجعل أن يجعل تدمير الإنسان في تدبيره. الدعاء الذي دعاه النبي مرة: اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. يدبر فإذا هو يدمر نفسه. ولا ينفع ذا الجد منك الجد شيء اخر هناك سؤال هل يملك العبد بالتمليك لو انسان ملكك شيء هل تملك كيف نناقش هذه الفكرة يعني أنا مالك هذه الدار هذه مركبين فتين ميكانيك تعمل 24 اراض هذا كلام نقوله نحن وننسى أن هناك غلط كبير في هذا الكلام العلماء قالوا بالحرف الواحد أن أصح أن الإنسان لا يملك لماذا؟ لأن استقلاله بالتصرف في الغير فرع من كونه مستقلا في نفسه فإذا كان العبد لا استقلال له في نفسه وذاته البتة كيف يكون مستقلا في تصرفه في الغير لما ربنا عز وجل قال دقة كلام رب العالمين قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا أفيملك النفع والضر للآخرين الجواب لا من باب أولى إذا كنت عاجزا عن هداية ابني فهل بإمكاني أن أهدي ابنك مستحيل فلذلك الكلام القطعي الثابت أن الله سبحانه وتعالى هو الملك الحقيقي وأن الإنسان إذا ملك فملكية نجازية على سبيل المجاز. إيام بإيامك مستخدم بوزارك الخارجية والله عيننا فلان سفير مين خبرتكم هذا كلام مجازي كلام إضافي بأوها سبب أما الذي عين فعلا ليس هذا المستخدم الوزير أما في الحقيقة المطلقة الذي ملك هذا الإنسان هذا المنصب هو الله سبحانه وتعالى العبد مثلا متى يكون مسافرا إذا سافر سيده متى يكون مقيما إذا أقام سيده هل للعبد استقلال في حركته عن سيده لا إذا كلام قطعي يجب أن تشعر وأنت تملك أوراق الملكية للبيت أن هذا البيت ملك الله عز وجل في أي لحظة يمكن أن تبيعه يتعطى جهاز بالجسم بيلك هذه العملية تكلف 800 ألف ليرة ومصاريف سفر وإقامة وبالعملة الصعبة بيطلع معك بيتك حق العملية تعده للبيع بيتك مالك الملك كل يعني تعمل بتكلف مليون زرعة كل شيء بتملكه بيطلع مليون أد كل صمم قلب 500 ألف مثلا فهو الإنسان إذا الله عز وجل عاصى فهو غني غني بالمعنى الحقيقي في موضوع دقيق كثير قبل أن أصل إليه الله عز وجل يقول ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء إذا كان العبد مملوكا لا يقدر على شيء فهل يكون مالكا أي متصرفا في ملك الآخرين هذا مستحيل لكن ما بال الآية الكريمة تقول لله الأمر من قبل ومن بعد غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد الأمر دائما بيد الله شيء جميل فكيف نفسر قوله تعالى والأمر يومئذ لله آية واضحة والأمر يومئذ لله. الآن الأمر لله بآية أخرى لله الأمر من قبل ومن بعد طب آيتان أخرى ألا له الحكم الحكم له بآية أخرى وله الحكم في الآخرة طب في الدنيا طب آية ثالثة إليه يرجع الأمر كله أي رابعة أو سادسة ألا إلى الله تصير الأمور بيد من كانت اذا هنا العلماء وقفوا وقف رائعة قالوا الحقيقة ان الامر بيد الله من قبل ومن بعد والحقيقة ان الحكم لله دائما والحقيقة انه اليه يرجع الامر كله دائما لكن الكفار الغافلون الشاردون الضعاف يرون أن الأمر بيد زيد أو عبيد في الدنيا والحكم بيد فلان والأمر بيد فلان أما إذا كان يوم الدين كل الخلائق قاطبة ترى أن الأمر بيد الله وأن الحكم لله وأنه إلى الله تصير الأمور فالبطولة أن ترى هذا الشيء في الوقت المناسب إذن حتى الكفار حتى المرشدون حتى أعتاء الكفرة سوف يرون أن الأمر بيد الله وأن الحكم لله وأن إليه يرجع الأمر كله ولكن الكفار في الدنيا لا يرون الله عز وجل يرون شركاء يرون أولياء من دونه يرون مراكز قوة في الحياة هم يعبدونها من دون الله، وفي ال... و... ويوم القيامة يرون الحقيقة. إذا القضية قضية وقت فقط، بقي الناجي والهالك قضية وقت. إما أن ترى الحق في الوقت المناسب، أو لا بد من أن تراه يوم القيامة. إذا البطولة لا أن تنتظر إلى أن ترى مع الآخرين الحقائق البطولة. ان ترى الحقيقة في الوقت المناسب كيف تستفيد منها في عنا شيء اخر لماذا العبد لا يكون مالكا مطلقا قال لانه لا يستغني عن كل شيء لو فرضنا ملك ملك عظيم يستغني عن كل افراد رعيته لكنه لا يستغني عن الهواء ولا عن الماء ولا عن الطعام ولا عن الزواج لذلك لما طلب هارون رشيد كأس ماء قال له وزيره وكان ذكيا يا أمير المؤمنين بكم تشتري هذا الكأس لو منع عنك قال بنصف ملكي عمل احتياط قال فإذا منع إخراجه قال بنصف ملك الآخر قال إذا ملكك يساوي كأس ماء في بعض متاحف القاهرة ملك من فراعنة مصر الكبار اسمه توت عنخ امون هذا مقبرته كشفت باكملها كما دفن طبعا الذهب الوصف فيها من الذهب ومن الحلي ومن حاجاته ما لا سبيل الى وصفه ولكن وقفت عند نقطة واحدة أن هذا الملك مات شابا في الثامنة عشرة من عمره التابوت قصير جدا الجثة قصيرة جدا قلت سبحان الله إنسان ما في إنسان مالك ما في إنسان ملك الحياة تيد الله عز فمصر كلها بيده مقدرات مصر كلها بيده ومع ذلك توفى الله في الثامنة عشرة من عمره فمقبرة عامرة بالذهب وبشتى أنواع الحلي وبشيء تحار فيه العيوم ومع ذلك مات في سن مبكرة قال بعض الأمراء لبعض الصالحين أمير التقى مع صالح قال له سني حاجتك سألني الانسطين. قال أولا تعرفونها الله أن والله أن أسأل غير الله في بيت الله تعفواه فلما التقى به خارج المسجد قال له سلني حاج قال له والله ما سألتها من يملكها أفأسألها من لا يملكها فلما أصر عليه قال له نجني من النار قال له هذه ليست لي قال له ليس لي عندك حاجة أما هذه قصة أخرى قال بعض الأمراء التقى بعض الصالحين فقال هذا الامير لهذا الرجل الصالح سلي حاجتك فقال له أولية تقول قال له نعم أولية عبدان هما سيداك أنا عندي عبدين هما سيداك قال ومنهما قال الحرص والأمل الحرص على الدنيا والأمل المديد هذان عبدان عندي هما سيدات الكلام إلي موجه ألي أأنا المعني به فقد غلبتهما وغلبك وملكتهما وملكاك الإنسان فعلا يكون ملكا إذا سيطر على شهواته وهواه. بعض الصالحين قال كنت أمر بعسفان وقع بصري على امرأة جميلة فمال إليها قلبي فاستعنت بالله واتقيت ومررت فلما نمت تلك الليلة رأيت يوسف عليه السلام في المنام فقلت له أنت يوسف قال نعم فقلت الحمد لله الذي عصمك من امرأة العزيز فقال لي والحمد لله الذي عصمك من العسفانية هذا الملك الحقيقي ان تطيع الله عز وجل سيدنا يوسف لما مر بالقصر كان عبدا في القصر ثم صار ملكا جارية تعرفه عبدا ورأته في موكب الملك فقالت سبحانه من جعل العبيد ملوكا بطاعته. وسبحان من جعل الملوك عبيدا بمعصيته الحقيقة من تحقق من ملك سيده كأنه ملك كل ملك سيده حقي عن شفيق البلخي أنه قال كان ابتداء توبتي أن رأيت غلاما في سنة قحط كهذه السنة يمزح زهوا والناس تعلوهم كآبة الناس في اكتئاب وفي هم وفي حزن وفي قلق وشاب يمزح يمزح نزهوا فقلت له يا هذا ما هذا المرح ألا تستحي أنا ترى ما فيه الناس من المحن فقال ما يحق, ما يحق لي أن أحزن ولسيدي قرية مملوكة يدخر فيها كل ما أحتاج لي سيد غني وعنده قرية فيها كل ما أحتاج أنا لا أحق لأن أحظم فقلت في نفسي شفيق البلخي إن هذا العبد مخلوق ولا يستوحش لأن لسيده قرية مملوكة فكيف يصحه أن أستوحش أنا وسيدي مالك الملوك فانتبهت وتبت من هذا الغلام لقنه درسا في التوبة إذن بعضهم يقولون دبر ألا تدبر كن عن همومك معرضة وكل الأمور إلى القضى وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى فيرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا وربما ضاق المضيق وربما اتفع الفضى الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضة الله عودك الجميل فقف على ما قد مضى وربما ورب نازلة وعند الله منها المخرج نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظن أنها لا تفرج يعني سمعت أن في إيطاليا العام الماضي أمطار نزلت في ليلة واحدة تعادل أمطار العام بأكملها بأكملها وبكل لحظة ممكن الله عز وجل يرزقنا مطر غزير يصبح المعدل فوق المعدل الطبيعي ولو تأخر المطر الأمر بيد الله عز وجل لكن لا تنسوا أن تقنين الله تقنين تأديب لا تقنين عجز من آداب الإيمان بأن الله هو الملك قال أن يكون العبد بما في يدي الله أوثق منه بما في يديه إذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله الحاكم الأصم كان صائما يوما فلما أمس قدم إليه فطوره فجاء سائل فدفع ذلك الفطور إليه هذا أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب فحمل إليه في الوقت طلق عليه كل لون من الأطعمة فأتاه سائل آخر فدفع إليه كل ذلك ففتح بصره. فإذا دنانير في الوقت نفسه فلم يتمالك أنصاح الغوث من الخلف من الخلف وكان في جيرانه من يسمى خلفا سارع الناس إليه وقالوا يا أخي لم تؤذي الشيخ وما به حتى جاءوا به إلى الشيخ وقالوا هذا خلف جاءك معتذرا قال إني لم أعنيه إطلاقا إنما عجزت عن شكر الله عز وجل على ما يعاملني به من الخلف كلما أنفقت شيئا أعطاني الله خيرا منه يعني أحد الصحابة كان اسمه عبد الرحمن بن عوف قالت عنه السيدة عائشة أخشى أن يدخل عبد الرحمن الجنة زحفا لكثرة ماله فقال هذا الصحابي الجليل والله لا خببا رغدا وما علي إذا كنت أمفق مئة في الصباح فيؤتين الله ألفا في المساء ما ذنبي؟ قال من عرف أن الملك هو الله وحده أني أن فأي تضل لمخلوق إذا عرف الملك ما فيه إلا الله ملك أنيفته أن تتذلل لمخلوق وقال بعضهم أيجمل بالحر أي يتذلل للعبد، وهو يجد من مولاه ما يريد اسأل تعطى اطلب تعطى كن لي كما أريد أكن لك كما تريد يعني أليق بك وقد عرفت أن الله هو الملك ولا ملك سواه أن تتذلل لسواه من عرف الله قال لم يحتاج إلى غنج المخلوقين وفتنتهم يعني بتأب عليك المخلوق بدلل شوف حاله بيرضى ما بيرضى بيعجبه ما بيعجبه بيرحب ما بيرحب هذا غنج اسمه هذا قال من عرف الله عز وجل لم يحتاج إلى غنج المخلوقين وفتنتهم تستغني عن الناس والاستئناس بالناس من علامات الإفلاس بشر الحافي قال رأى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في النوم فقلت يا أمير المؤمنين عظني فقال لي ما أحسن عطف الأغنياء على الفقراء طلبا للسوال وأحسن من ذلك تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بالله أحلم من هذا ما أحسن عطف الأغنياء على الفقراء طلبا للسواب وأحسن من ذلك تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بالله وإذا وثقت بالله عز وجل الله لا يخيبك من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه قيل لبعض الشيوخ أوسنه فقال كن ملكا في الدنيا تكن ملكا في الآخرة فقاله كيف أفعل ذلك قال إذهد في الدنيا تكن ملكا في الدنيا يعني استغني عن الرجل تكن نظيره مثلك مثله. احتاج إليه تكن أثيره. أحسن إليه تكن أميره قاله كن ملكا في الدنيا فإن كنت ملكا في الدنيا كنت ملكا في الآخرة والحسن البصري تعرفون سؤل بمن إلت هذا المقام قال باستغناء عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علم قال سفيان ابن عيينة بينما أنا أطوف بالبيت إذ رأيت رجلا وقع في قلبي أنه من عباد الله الصالحين فدنوت منه فقلت هل تقول شيئا ينفعني الله به؟ هل تقول لي شيئا ينفعني الله به فلم يرد علي جوابا ومشى في طوافه فلما فرغ صلى خلف المقام ركعتين ثم دخل الحجر فجلس فجلست إليه فقلت يا سيدي هل تقول لي شيئا ينفعني الله به فقال هل تدري ماذا قال, ماذا قال الله عز وجل سمع نداء الحضر إلهية أنا الحي الذي لا أموت هل أموا إلي أطيعوني أجعلكم أحياء لا تموتون عند ربهم يرزقون الآية ما الإنسان أول ليلة في قبره يقول الله عز وجل عبد رجع وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت قال له ألم تسمع ربك يقول أنا الحي الذي لا أموت أنا الحي الذي لا أموت فإن أطعتموني جعلتكم أحياء لا تموتون في جنة عرضها السماوات والأرض أنا الملك الذي لا أزول هل أطيعوني أجعلكم ملوكا لا تزولون ملوك الدار الآخرة أنا الملك الذي إن أردت شيئا قلت له كن فيكون هلٌمَ أطيعوني؟ أجعلكم كذلك يعني كلما دعوتموني أجيبكم، كلما سألتموني أعطيكم. أنا عند ظنكم نعم. ولئن سألني لا أجيبنه، ولئن دعاني لا أجيبنه، ولئن سألني لا أعطينه. هذه بعض التعريفات والآداب والحدود في شأن اسم الله الملك هذا الإنسان قرأ في الصلاة الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر ان شاء الله تعالى أتمنى أن أوفق إلى تبيان أسماء الله الحسنى في تعريفها وحدودها وأبعادها ومضامينها وآدابها وعلاقتنا بها لأن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة نحن درس كذا ودرس كذا نعود إلى مدارج السالكين لنتحدث عن منازل إياك نعبد وإياك نفتعين وقد مر بنا منزلة الحب ومنزلة الإخلاص وإلى درس آخر إن شاء الله تعالى والحديث عن منزلة جديدة من منازلي إياك نعبد وإياك نستعين فضل نعم عندما أتذكر العبين السجدين يا سيد مستير فإنني أتذكر قوم البحث لو جادوا صفان القمور وحكمه في الأرض ما كان الغليل قليلا ما كان الغليل قليلا الرزق لا تحرص عليه. فإنه يأتي ولم تبعد لأي يرسول وعندما أعلم أنه حمسان في الله عميات تأتيك وأرى أنك ملكت قلبي فلا يكتم إلا أن أقول يا أيها الملك ملك القلب صعبا يا أيها الملك العالم يا يا أيها الملك العالم ما قد من السقم فهو البصير جليسكم لو كان من قوم العجب وأيضا أشك عليه وقد ملك قلبي أيضا بلغ اختصارك الشيخون يا رب سبحانه وتعالى وجعلت الملوك جنود وجعل جنت الأنبياء وجعل الملوك لما رأى داعش من فلسطين وراح على مصر وتتم روحه عند أخوه ما بتجيل عنده شوية مي عكره وكذا فتكفه وقال نصيلة ثانية والآية الثانية إن الملوك إذا دخل قال له زعيم على ملك ليش بنت هو دخل شاعر على ملك قال الشاعر إنه فقال الملك و انتهى اللقاء انصرف الحاضرين استغربوا ماذا قال وماذا قيل فقال ماذا قال لك قال قال لي إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أدلة. قال فماذا أجبته أجبته والشعراء يتبعهم الغاوم نعم نحن في عنه نقطة دقيقة أنه أنت إلى قالب ولا القلب. قلب قالب وقلب الأقوياء يملكون القالب اما الانبياء يملكون القلب القلب لا يملك الا بالاحسان واما القالب يملك بالقوة والسلطان فاذا كنت مثلا بعمل انت اقوى انسان تملك قوالب الناس بقوتك ولكنك لن تستطيع ان تملكهم ان تملك قلوبهم